كانوا يفترعون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخفرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم وأخبثوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فَسَلُوا الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيعِ هَلْ يَشْتَوِيَا لِمَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَطَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ فقال الملك الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضبنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل لهم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إنكم وعلى بينة من ربّي وأتاني رحمة من عرضه وأتاني رحمة من عرضه فعميت عليكم أن لزمكمها وأنتم لها كارهون.